بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ق ص ة حصلت معايا وانا تقريبا في إ ع د ا د ي كنت لسه ما دخلت ا ل س ا ن و ي كنت في إ ع د ا د ي وكنت لسه يعني بقى مش بصلي يعني لسه بقى ما يعني مش مبقى مليش ا د ع و ة بالتدين مليش ا د ع و ة بالقران يعني عايش في حياتي كل ا ل ق ض ي ة الي ل في حياتي لعب ا ل ك ر ة والنادي ا ل أ ه ل ي والخماسيات بتاعه ا ل ك ر ة بتاعه رمضان وشكرا شكرا ومفيش في حياتي ح ا ج ة ت ا ن ي ة لكن في ق ص ة حصلت في حياتي هو موقف ماخدش أ ك ت ر من عشر دقايق والله يا جماعه قد يكون الموقف د ه هو الي ل ببركته ربنا نقل حياتي انا كنت في بورسعيد كنت مع أ ه ل ي في بورسعيد وبنشتري حاجات من بورسعيد أ ن ا لسه فاكر ا ل ق ص ة ك أ ن ه ا م ب ا ر ح أ ن ا ماشي في شارع من شوارع بورسعيد لقيت راجل قايد قاعد على كرسي متحرك وبيحاول ينزل من على المتحرك بتاعه ف ه و بينزل الكرسي خان ومعرفش ينزل فوقع من على الكرسي فبقى مش عارف يرجع على الكرسي تاني ووقع على ا ل أ ر ض و ب د أ يعني ب د أ يدمع أ ن انا أ فاكر ا ل ق ص ة ديا مكنش فيه حد اتحرك وجري عليه أ ن ا ساعتها كنت في إ ع د ا د ي وزي ما ب ق ل ل ك و ا كنت شاب يعني دماغي مفيش ا فيها أ ي ح ا ج ة إ ل ا ا ل ك ر ة وبس لقيت نفسي بجري بجري على الراجل وانا في اعدادي جسمي لسه يعني مش قوي ان انا اقدر اشيل ا ر ا ج ل كبير و ح ط ه على ك ر س ي المتحرك بتاعه ف ب د أ ت احاول احضنه واحاول ارفع رجليه واحاول احطه على الكرسي المتحرك وعرقت وفنزلت برجليه عشان اشيله من على الارض فالبنطلون ل ا ب س ه اتوسخ جدا من الارض ف و انا بعمل ك د ه ج ي واحد ساعدني لغايه ما قعدناه على الكرسي و ر ا ج ل ق ط ل ودعالي قالي الله ي ر ط ى عنك أ ن ا مازلت فاكر ا ل د ع و ة أ ن ا مازلت فاكر ا ل د ع و ة ومعرفش الا حصل بعد ك د ه غير ان بعديها بشهور ق ل ي ل ة ب د أ ت أ ص ل ي و ب د أ ت أ ح ب اعبد ربنا و ب د أ ت أ ق ر ب من ربنا ا ل ق ص ة دي ع م ل ي ما ح ن س ه ا اتعلمت منها ح ا ج ة ك ب ي ر ة ق و ي الخير مابيروحش يا ج م ا ع ة جربوا الخير الصغير ق و ي لما تتحرك ب إ ن س ا ن ي ة بحب ل ل إ ن س ا ن مهما كنت شايف انك ضعيف ومتقدرش ا تعمل الخير الكبير دوا مجرد انك ت ح ر ك ت أ ن ا في الاخر مش أ ن ا الي ل طلعته جي حد ساعدني بس أ ن ا كنت أ و ل واحد راح وتحركت بقلبي فربنا أ ك ر م ن ي وهداني أ ن ا بحكي ا ل ق ص ة دي لكل حد بيسمعني ا ل آ ن اعمل الخير لما ربنا يحط قدامك خير أ و إ ن س ا ن في محنه اجري وساعده والله العظيم ح ت ك و ن دي بوابتك ل ل ه د ا ي ة رمضان بيقرب يا ج م ا ع ة اعملوا الخير يا ريت تساعدوا معانا في مشروع محو ا ل أ م ي ة و ه و للخير احنا يوم س ب ع ة س ب ع ة عاملين يوم كامل يوم واحد تطوع ان احنا ناخد ا ل أ م ي ن وندخلهم الفصول ما تيجي تعمل معانا ح ا ج ة زي ك د ه ادخل على ع م ر خالد ب ي ج ي على ا ل فيسبوك او على, على ص ف ح ة صناع ا ل ح ي ا ة واملا وقول انا هشتغل معاكوا في هذا الموضوع وشوف ربنا هيكرمك قد ايه جرب و ح ت ش و ف ازاي ربنا هيشكرلك الخير اللي انت عملته شكرا والسلام عليكم ورحمه